يا حَشَرَةَ عَلَى الْعِيدَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ فِيهِ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الَّذِ مَا جَمِيعٌ لَدَنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ لَّكِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْهُنَّ وَأَعْنَاقُهُنَّ فَأَجْرَاهُنَّ فِيهَا مِنْ الْعُنُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَنْجِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا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 ذالكَ تَقْديرُ العَزِيزِ العَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسِ لَمْ تَغْشَاهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَنَا لَيْلٌ سَابِقٌ نَهَارٍ وَكُلٌّ فِي 121. وقفلة يسبحون